وَمَشْهُودٌ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَمَّ النَّارِ ذَاتِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهود وَهُمْ يَرَوْنَ عُلُولَ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أن وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلَهُ م ذَابُ جَنَّ مَولَهُ م ذَابُ الحَريقُ َ ابُ يالَِّا ذابُ الحَكُ إِ الذيذينَ آذَنوا وَامِل الصَِّ حَاتِ تجري من تحتها الأنهار إن الذين آذنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير غَوْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد إِنَّ نَقْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد إِنَّهُ هُوَ يُغْنِي وَيَغْنِي إِنَّهُ هُوَ يُغْنِي ذو اللع الشجيد ذو العرش فعال لما يريد فعان لما يريد الاثاك حديث الجنود الاثاك حديث الجنود فرعون وثمود الاعون وثمود بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ بل هو القران المجيد في لوح محكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الاعلى سبح بحسن ربك كم الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي اخرج المروا اجعله غساءا احوا اجعله غساءا افوا سنقرك فلا تنسى كنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نفعت فَذَكِّرْ لِكُلٍّ سَنُذَكِّرُ مَن يَخْشَى أَيُّ مَن كَانَ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصل النار مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن